وَأَذِنَتْ لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبرا صلى سعيرا إنه كان في أهله مسروحا اللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَا تَرْكَبُونَ مُطْبَقًا وَمُطْمَبًا فَمَا لَهُم مِّن بَهِجٍ فكفروا يكذبون والله أعلم دمارون فبشرهم بعذاب